اوليا اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يحي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ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 بَلَى فَهَلْ لِيُؤْلَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ